بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمتطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ أَلَا لي يوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا الْكِتَابُ جَلِيلٌ فِي سِجِّينٍ وَمَا أَذْرَاكَ مَا سِجِّينٌ وَمَا أَذْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ كِتَابٌ مرقوم وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أئذن للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إذا تط لا عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تط لا عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسفون Kala bel rana ala quluhim, maka nu yaksil. ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي قنتم به كذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما Kitab Muroqqab, Kitab Muroqqab, Yashahdhuhul Mukarrab, Yashahdhuhul Mukarrab, Inna Al Abrar Lafin Ayn, Inna Al Abrar Takarifu di wajahnya nafsu naim. Takarifu di wajahnya nafsu naim. Yusqon وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم ومزاجهم من تسنيم عيناء يشرب بها المقربون أين يشربوا بها المقربون؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَالُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَكِّيهِمْ وَإِذَا قَالُوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَىٰ أَرَاكَ يَوْمَئِذٍ يَنْظُرُونَ على هل ثُبِّ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ؟ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ؟